القارعة من القارعة وما أنواك من القارعة يوم يكون الناس كالفراش المهدود وتكون الجمال كالعلم المنفوش فأما من وما من خفتنا من ينفعون أمي وما